انا وأنا الداخل على الاستوديو لقيت أبا العلاء شيخ محمد يعقوب حفظه الله فوقفت معه دقيقة فسألته عن أي شيء كان يتكلم ألي عن فالنتينو طبعا أنا أول مرة أسمع الموضوع يعني قلت له إيه بقى الموضوع ده قال لي فيه عيد الحب قلت له إيه عيد الحب ده قال لي النهار ده عيد الحب قلت له زي, يعني زي شم النسيم كده وعيد الأم والكلام ده قال لي بالضبط طبعا أنا يعني آتي من بلدي إلى هنا ما بدخلش بقى القاهرة ولا الكلام دهوت ده ولا أرى قال لي لا لن ترى أحمر من هذا اليوم قال كلها حمراء أفتحجبت سبحان الله أيفعل هذا رجل حشي قلبه بمحبة الله لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجعل الذل والصغار على من خالف أمري وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ أَمَنِ الَّذِي يَمْلَأِ الْحَدَائِقِ وَالشَّوَارِعِ بأعياد الكافرين شما المسلمون الذين يملؤون الحدائق ويملؤون الشوارع وينفقون من الأموال في الشيء الفارغ الذي لا قيمة له ما يحتاجه كل ذي كبد رطبة في ناس لا يجدون الدواء ولا يجدون الطعام الناس دول نحن نلقاهم كل يوم بالمئات أولئي الناس الرجل عنده مرض مزمن رجل عليه دين حيدخل السجن لا نجد له من المال ما نسد جوعته أو نشتري به حريته والملايين المهدرة في الدباديب والورود الصناعية والكلام ده فضلا عن المكالمات احنا هنا في مصر بننفق ده الكلام ده الاحصادي قديمة اكتر من 12 مليار جنيه مكالمات تلفونية في المحمول 12 مليار انا يعنما العلم لم طبعا أستوثق من هذا ولست حريصا على البحث عن هذه الإحصال بقولوا فيه 17 مليون مشترك في مصر 17 مليون محمول دي عبارة عن أموال تايها في الهوى احنا بنعاني ما نعاني عايزين فلوس عشان نستثمرها على الأرض لما يكون 12 مليار ولا 20 مليار عملنا بها مصانع شغلنا بها الشباب عمنا بقى مشروعات مش كان ممكن نطلع من الأزمة الاقتصادية التي تخنقنا الآن نوع من السفه الكامل في الانفاق احنا بتكلم اوه الرجل التالت الرجل الرابع اللي هو النبي صلى يقول يخبط في ماله لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل به رحمه فهذا بأخبث المنازل اه ده معظم هؤلاء من هذا الجنس إنما أهل الديانة يعرفون أنهم إذا وقفوا بين يدي الله يوم القيامة سيسأل أربعة أسئلة سؤالان منهما عن المال تصور بقى نصف الأسئلة يوم القيامة في هذا اليوم الرهيب الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه تدن الشمس من رؤوس العباد ويبلغهم من الكرب ما لعلمه إلا الله يستشفعون بكل شفيع حتى ذهبوا إلى الأنبياء كل واحد يقول نفسي نفسي إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط إن الله تبارك وتعالى لم يستوف غضبه في الدنيا ولو استوفى غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب إنما يقبل توبة التائب لعموم رحمته وتقدمها على غضبه تبارك وتعالى وهذا حديث نص في ذلك إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضبه قبل ذلك قطعا في الدنيا ولا يغضبه بعد ذلك قط أنبياء كل أحب يقول نفسي نفسي أكمل الناس وأول من يدخل الجنة من بني آدم ونحن نقف عشان نسأل أربعة أسئلة سؤالاني عن المال من أين اكتسبته وفيما أنفقت يحرم على المسلم أن يشارك غيره غير المسلم من الكافرين في أي عيد من الأعياد لأن دي مسألة خاضعة أو نابعة من المودة والرحمة نعم أنا أعدل معهم نعم أعاملهم بالقصطاص نعم لا أسرقهم ولا أظلمهم ولا أجور عليهم نعم لكن الود والبر إنما يكون لأهل الإيمان فقط فقط إحنا عايشين الآن في أعظم محنة كل محجمة دم في أي جنب من جنبات العالم هي دم مسلم أمن عباد البقر وعباد الشجر وعباد الحجر وأمين كل من يعبد غير الله من الغارات واستهدف المسلمون مناطق الاشتعال في العالم الآن هي بلاد المسلمين فقط بلاد المسلمين فقط ده ايه معناه معناه الأمة تلعب وتشارك الذي يغزو ديارها والذي يذل أهلها وينهب ثرواتها يشاركهم في أعيادهم والله ما يفعلها عاقل أبدا ينبغي الرجوع إلى الله وجعل الذل والصغار على من خالف أمري مخالفات بتامل إعلان ديار المسلمين قد استرد السبايا كل منهزم كل إنسان في الدنيا له سبايا استردها لم يبق في أسرها إلا سبايانا ولا رأيت سياط الظلم دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا ولا نموت على حد الظبى ألفا حتى لقد خجلت منا منايانا هذه المعاناة التي يعني يعانيها المسلمون الآن أهل العلم يصرخون ليلة يا شعب أفيقوا يا ناس يا مسلمون أفيقوا الطفان قادر ولا نجاة لنا حقا إلا إذا وافقنا النبي صلى الله عليه وسلم في غرزه كما قال أبو بكر لعمر قال أيها الرجل استمسك بغرزه الغرز موضع الركاب حط رجلك ربنا عز وجل قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا كل الحروب القائمة الآن مش السبب أنها عايزين أخذوا الثرات البترول ده تحصل حاصل أخذوه إذا أخذوا البلد أي بلد من بلاد المسلمين هيأخذوا الثرات بتاعتهم بس مش هو ده الموضوع الموضوع تغيير الديانة لذلك سلكوا سبلا كثيرا قبل الغزو العسكري لبلاد المسلمين الغزو الثقافي وغسل الأدمغة آه في ناس عندنا يكتبون الكفر بعين واحد نشر لديوان شعر كاتب لي في المقدمة يا ربنا ليه رحمتك ما بتجيش يا ربك فات اطنيش هذا منشور عندنا والديوان اسمه مكاشفات شخصية لأي رجل مسؤول يحب الله ورسوله يجيب هذا الانسان ويحاكمه مكاشفات شخصية نشر وزارة الثقافة عندنا ده غير آية جيم برضو نشر وزارة الثقافة عندنا هاته يا جيم من أرشيف دار الكتب اقرأ ماذا كتب الكاتب إن الله ظلم حرف الجيم آه. في نوع من غسل الأدماغة باسم أي حاجة اسم المدنية باسم التحرر باسم أي حاجة لما واحد يبدماغه مغسول أنا أخاطبه مش على نفس الموجة بتاعتي أنا أصرخ في أرض فضاء لا يرتد منها إلي إلا صدى الصوت لكن هل ينصرون هل يغلبوننا لا بس أنا أقول للجيل إن الله عز وجل سينصر دينه بك أو بغيرك فشرف نفسك وتلبس بزي الجندية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم جحود النكران والتولي وغسل الدماغ نحن ندعو المسلمين جميعا أن يستمسكوا بالغرز لا يفارقون قوله تبارك وتعالى ولا يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل أهل العلم هم الأمناء على هذا الدين إذا قال لك هذا حرام قف من حق الدين عليك مش من حق العالم عليك العالم إنما هو مبلغ إنما من حق الدين إذا قيل لك قف أن تقف ولا تتحرك إلا إذا كان مأذونا لك فيه نريد أن يأتي اليوم الذي تنشر في هذه الإعياد المبتدعة فلا يوجد مسلم في الشارع ولا في الحدائق هو دا الترجمة الفعلية العملية إذا كنا صادقين مخلصين العرب أشرف جنس على وجه الأرض بإجماع أهل السنة والجماع ليس هناك جنس يساويه وانا أقصد الجنس ولا أقصد الأفراد لأن من العرب قوم لا يستحقون إلا النار لا أتكلم عن الأفراد إنما أتكلم عن الجنس الجنس العربي لا نظير له عايزين نتعلم كيف ساد هذا الجنس في عشر سنوات عشر سنوات لا تعد في أعمار الأمم شيئا مذكورة طرف تعين عشر سنوات اليوم الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المدينة وبدأت تكوين الدولة المسلمة حتى لحق بالرفيق الأعلى بأبي هو أمي عشر سنوات صار لهم دولة إزاي؟ العرب لهم طبيعة فريدة جنس كما قل غريب فاضل لكنه غريب أعداؤنا وهم بيدرسوا الجنس العربي وبقول العربي بالذات ليه؟ لأن المنطقة المشتعلة في العالم هي من النيل إلى الفرات اللي اليهود عايزين ياخدوه لم يتجاوز النيل خاد الفرات شمال وعايزين نزل على النيل ما قالتش حاجة في بلاد المغرب لأنه حياخده في حاصل لأن هذه البقعة من النيل إلى الفرات هي البقعة التي استأثرت بكل الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل إلى الناس ما نبي أرسل أبداً في بقعة بخلاف هذه إلا ما يذكر عن آدم عليه السلام النزل نزل على جبل في الهند المزل في الجنة وهذه كل الإسرائيلات بطلة لا تصح والصحيح أنه نزل في جزيرة العرب فدي بقعة شريفة الدنيا كلها لما ابتتقاتل عليها ما ابتتقاتلش عشان بترول ولا الكلام ده كل ده تحصل حاصل وده الأشياء المعلنة إنما أهل البصر ممن يعرفون تواريخ الأمم السابقة يعرفون إن هذا الصراع صراع ديني مش صراع معادن والكلام الفارغ اللي بتكلموا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى العرب كانوا قوما لا قيمة له يعيشون على همش الحياة كان أكبر دولتان أكبر دولتين أنذاك فرس الروم والعرب دول شوية حشرات ابن خلدون من أفضل من رأيته وصف الجنس العربي قال إنه جنس عنده توحش أهواؤهم متفرقة قل ما تجتمع أهواؤهم وعند نوع من التحدي لا يصبر على الضيم ولا الظل يف يف يفضل الموت على حياة الظل فممكن يصل إلى آخر الرمق في التحدي ولكنه مع ذلك جنس يتميز بالمروءة والشجاعة والنجدة والنبل والنخوة فلا يجمعهم إلا الدين فقط الدين موجود العرب كلهم حيجمعوا لا يستطيع عدو أبدا أن يقاومهم إذا الدين لمهم أما إذا جنبوا الدين وبدأوا يشتغلوا على الدنيا رجعوا إلى الصفات الأولى التوحش الأخلاق الغليظة تفرق الأهواء زي ما هو حاصل النهاردة كل دولة من دول المسلمين وحدها ما فيش دولة عرفة تنصر الأخرى أبدا حتى كان زمان في شجبه استنكار وكنا زعلانين كما دلوقتي لا شجبه لا استنكار وكنا عايز يشجبه بس دلوقتي اشجبه يا جماعة كان الأول زعلانين عايزين تدخل عملي عايزين أي حاجة عملي لا دلوقتي ما عادش الله شاك بل استنكاره كل واحد لوحده كل واحد كمشان في روحه ايه اللي وصلنا للكلام ده الدين عندنا مظهرية جوفاء مش حقيقة تشوف العرب تشوف الغرب الرجل في الغرب يزني ويقوم يشتغل يشرب الخمر ويوم ينتج العربي يزني يبلط في الخط ما بيصحاش يفضل ناين على طول لا ينزع عن شهوتي أبدا يشرب الخامر عايز يفضل مصطول على طول هما أزكى مننا في إيه يعني لا العرب أمة المواهب العرب ودي كثير من العقول التي هاجرت عربية لكن الجنس العربي جنس إذا تلبس بالشهاد فقد يومه وغده لكن إذا تمسك بالدين ارتقت مواهبه ووصل إلى عنان السماء لا خلاص لنا إلا في الدين أن نرجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القرن الأول ومدح النبي صلى الله عليه وسلم القرن الثاني والقرن الثالث فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم احنا عايزين بقى رجع المسلمين الى ما كان عليه اهل القرون الثلاثة الاول حتلاقي الدين جميل وسهل يعني من المكالمات التي تلقيتها بالألوف كتير من الناس الناس دي كلها بتقول ايه كلام متفرق لكن معناه واحد عبر عنه عدة مئات بالألفاظ اللي هقولها قالوا ان احنا ما كناش نعرف ان الدين جميل كده وان الحياة لها طعم بالدين يخسار على الايام الم... الخوالي التي مضت ولم نكن من الملتزمين قال إحنا أهل العلم مش عايزين يعقدوا الناس في حياته بس واحد أخذ على المخلفة طول عمره تيجي توقف على الطريق مش عايز يجي معاك لا أنصح الناس للناس هم أهل العلم ليس عندهم غش وعندهم رغبة حقيقية أن يرجع الناس إلى الدين الحق اللي هو الوسطية مش التميع محاكم جماعة النهاردة الوسطية عندهم التميع أنه ما يبقى لك شمنهج إن ترضي هذا وذاك وهذا لا نحن وحدنا الجهة فاسترحنا نحن لا نعرف إلا ما كان عليه السلف الأول في كل باب في التوحيد في السلوك في الاعتقاديات في الفقه مسائل الجزئية عارفين موابع الخلاف فيه وعارفين أن الأيما اختلفوا في المسائل الجزئية وهي كثيرة والخلاف في الفروع أكثر من أن ينضبط بس عارفين متى نعذر ومتى لا نعذر أي واحد يقرب من الأصول ده ما بنعذروش نعلمه الأول ونعرفه غلطان بالدلائل النيرات وهنحلم عليه وهنبسط الحجة رحمة به إنما إذا رفع عقيرتها وبعد ذلك وخالف نقف له. إنما الفروع كثيرة ومع كثرة الفروع في جماعة برضو مشيين تبع الوسطية المميعة هي المفروض لا تسمى وسطية إنما الوسطية هي دين الله الحق الذي كان عليه الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده وورث هذا النفس الزكي الأئمة من التابعين وتابعين والأئمة المتبوعين الذين لا يخلوا منهم جيل ولا يخلو منهم قبيل عشان كده يا انا بقول كل الاعياد بخلاف عيد الفطر وعيد الاضحى اعياد مبتدعه يحرموا انا بقول يحرم باجماع العلماء بل ان علماء الحنفية المتاخرون اكثرهم يكفر من يفعل ذلك وان كنا لا نقول بمساله التكفير يعني يقول اللي يشارك مجرد يشارك سيان كان يعرف واللي ما يعرفش يبقى كافر وفي كتاب منشور لبعض متأخر الحنفية الفاظ الكفر عند الحنفية لو نفذنا ما في هذا الكتاب لن يبقى من المسلمين اللي حفنا قد كده لكنهم جميعا متفقون على حرمة مشاركة الكفار في أعياده أها في أعيات جاية عيد شم النسيم وعيد الأم وعيد الشجرة وعيد المشعرف إيه وعيد الإيه وعيد الإيه, وعيد الإيه والكلام أنا بقوله يسمعني الملايين من المسلمين يحرموا ربما النهاردة كون مع مثلا نبهنا الآن أو نبه أناس قبلنا كما علمت في هذا اليوم لكن المفروض يحصل تنبيه من ثلاثة أربعة تيام لأن ممكن يكون هناك أناس لا يعرفون الحكم الشرع في المسألة وخارجوا النهاردة خرجوا النهاردة قضوا سحابة النهار وبعدين رجعوا بالليه فيسمع هذا الكلام يقولك أنا ما كنتش أعرف لو كنت أعرف ما خرجت أدحنا بنقوله بنقول في أعياد للكافرين قادمة لا يحل لمسلم بإجماع العلماء أن يشارك المشركين في أعيادهم والله أسأل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلة وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا